و ه و ع ب ا ر ة عن ا ل م ج م و ع ة ا ل أ و ل ى من شرح موطا الامام إ م م ل ل ل ك بن أنس س ا ا ع ل ي ك مالك ورحمة ل ه و ب ر ا هذا ا ت يتم ه يقول كيف ح س بن ص ف انس ل ل ل وثلثه هل ي يبدأ م غروب ا ل ش م أو الأصل أن الليل يبدأ أن غروب داود ويقوم وما ولا من من الشمس قيام ينام ينام منه لكن كان نصف غياب الليل في حديث الليل يحسب الشفاق بد ثلثه ثلثه النوم الممكن من ص ل ا ة العشاء الحساب على هذا يكون من ص ل ا ة العشاء ل أ ن ه لا يمكن أ ن ينام من المغرب إ ل ى منتصف الليل ولكي يكون القيام في الثلث ا ل أ خ ي ر ل أ ن ه لونا من م غروب الشمس أو حسبنا نصف ا لكان ل ل الشمس ل ي من غروب الشمس لكان جل قيامه قبل الثلث ا ل أ خ ي ر ففي مثل هذا النص يحسب من ص ل ا ة العشاء الذي يتسنى فيه النوم ينام نصف المده ثم يقوم ثلثا ثم ينام ثلثا و إ ل ا ف ا ل أ ص ل أ ن الليل ي ب د أ من غروب الشمس يقول ما القول في م س أ ل ة من نام عن ص ل ا ة فينتقل إ ل ى مكان آ خ ر كما فعل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لو انتقل من مكان إ ل ى مكان ت د ا م ل ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و طلبا ل ت أ س ي به مع أ ن ه م س أ ل ة مكان حضر فيه الشيطان مساله طلع عليها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا يلزم من كل إ ن س ا ن يطلع ل أ ن هذا المكان حضر فيه والمكان الثاني ليس فيه شيطان لكن لو انتقل لا ب أ س إ ذ ا لم يشق عليه وقد يكون في بعض ا ل أ م ا ك ن لا يمكن الانتقال منها إ ل ى مكان آ خ ر إ ذ ا كان البيت ضيق مثلا أ و مثلا الغرف ا ل أ خ ر ى م س ك و ن ة من قبل اناس آ خ ر ي ن وما ش ب ه ذلك فيصلي على حسب حاله يقول اقيم بجانب ا ل مساجد يؤخرون ص ل ا ة العصر وكذلك الفجر يقول لانهم على مذهب ب ا ل ح ن ي ف و خصوصا في الصيف حتى يصل الفرق إ ل ى ق ل ل ثلاث ساعات يمكن يصلون الفجر قبل الشروق بحوالي ربع س ا ع ة هل المساجد كلها ب هذه ا ل س ن ة التي يقيم بجانبها نعم متصور هذا متصور في الشرق لك ثلاث ساعات على كل حال هو أ ف ض ل اعمال ل أ ا ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها ف إ ذ ا كانت هذه عادتهم وديدانهم يتفق مع من يصلي معه في أ و ل الوقت ولا يؤخر ا ل ص ل ا ة إ ل ى مثل هذا التاخير ت المبطأ الطبعات من أفضلها فهذاب الباقي لكن وشروحهم من محمد ومرقمة ومفهرسة طبعة عناية طبعة في د و ومصححة ومتقنة م وأما ة ت ا ل ه د طبع ع م و هو موسخ ف في كما كان المغرب الأصل طبعا على حقق وإن فيها شيء من الاعواز ع ل ى ترتيب التمهيد ا ل أ ص ل ي على شيوخ مالك تمهيد بن عبد البر هذا فيه ص ع و ب ة على الطلاب اعتبار أ ن ه رتب الكتاب على الشيوخ والشيوخ على الحروف والحروف أ ي ض ا على ط ر ي ق ة المغاربه و ط ر ي ق ة المشارقه ة طالب العلم يعنى بالتمهيد المرتب و ترتيب التمهيد الشيخ ع ط ي ة محمد سالم طيب جدا من أ ف ض ل ما خ ل ف الاستذكار طبعا ي مرارا والطبعه ا ل أ و ل ى التي تقع في ثلاثين جزء لولا كبر الحجم طبعا مناسبه لولا أ ن حجمها كبير يقول أ ي الشروح التي ي ن ص ح به لهذا الدرس شروح ابن عبد البار لا ي ع د ل بها غيرها لكن فيها شيء من الطول إ ذ ا ضاق الوقت فشرح الزرقاني شرح متوسط يقول كثير من من يعمل في ا ل إ س ع ا ف يدخل وقت ا ل ص ل ا ة ويخرج وهم في عمل إ س ع ا ف أ و إ س ع ا ف ي يستغرق كل الوقت على كل حال إ ذ ا كان ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة بسبب إ ن ق ا ذ ح ي ا ة مسلم فلا ب أ س ل أ ن ا ل ص ل ا ة تؤخر لما هو دون ذلك للسفر تؤخر للمطر س و ق الجمع في بعض الحالات لوجود ا ل م ش ق ة وابن عباس يقول أ ر ا د أ ن لا يحرج أ م ت ه ف إ ذ ا ترتب على عملهم انقاذ مسلم من ه ل ك أ و من ما يقرب م ن ه لا ب أ س أ ن ي غ خ ر ا ل ص ل ا ة ح ل و ق ان لا يكون ذلك ديدا لهم يقول لو تخبرنا ب ص ح ة ا ل أ ح ا د ي ث كما فعلت في الامس ا ل ح ا د ي ث الغالبهم موجود في الصحيحين وما فيه شيء من الانقطاع او البلاغ يبين في وقته لكن ما مر علينا من الاحاديث جلها في الصحيحين اعني ا ل أ ح ا د ي ث التي هي ا ل أ ص و ل المرفوعه السؤال يقول نحن م ج م و ع ة من الشباب في فرنسا نعمل في معامل أ و شركات لا تتيح لنا أ د ا ء ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في المساجد ا ل ب ع ي د ة عن المعمل بعشرين كيلو و ن ت ي ج ة لهذا انقسمنا فريقين فريق ترك العمل و ب د أ يعيش على مساعدات ا ل د و ل ة والفريق الثاني واصل العمل و يتمكن من أ د ا ئ ه ا م ر ة كل أ س ب و ع ي ن مع جمع ا ل أ م و ا ل ا ل ض ر و ر ي ة ل ل ه ج ر ة في غضون سنوات ف م ا ذ ا ا نصنع؟ ل ج م ع ة ل ا ز م ة لكل مستوطن مقيم ببلد فاذا كانوا يستوطنون ويقيمون هذا البلد ز م ه ا ل ج م ع ة من فرائض الدين وشعائره ولا يجوز تركها بحال لا بد من إ ق ا م ة ا ل ج م ع ة ولو ت أ خ ر فعلها إ ل ى آ خ ر وقت الظهر المقصود أ ن ه ا لا تترك ب أ ي حال ولا يقدم عليها أ ي أ م ر من أ م و ر الدنيا والله المستعان هذا يقول ابن عمر أ ع ا د صلاته بعد طلوع الشمس عند تذكره أ ن ه مس ذكره بعد وضوئه فهل يعمل هذا أ و فهل يحمل هذا على من وجد بعد ا ل ص ل ا ة شيء من المذي أ و الوادي ا يعيد صلاته إ ذ ا ت أ ك د أ ن هذا حصل قبل ا ل ص ل ا ة يعيد ا ل ص ل ا ة لكن إ ذ ا وجده وجد البلل في ثيابه ولا يعرف هل حصل قبل ا ل ص ل ا ة و بعده ف إ ن ه لا يعيد يقول هل وقت ص ل ا ة العصر يمتد ل غروب الشمس نعم يمتد ل غروب الشمس من أ د ر ك ركعه من ص ل ا ة العصر قبل أ ن تغرب الشمس وقد أ د ر ك راسك في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم و ا ر ج لكم من يقول ا ل أ ر ج ل تمسح فكيف يرد على هذا القول ن ر د عليهم بقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويل للاعقاب من النار أ س ب ق ا ل ه ض و ويل للاعقاب من النار والمسح لا يتناول عند من يقول به لا يتناول ا ل ع ق ا ب لا يتناول ا ل ع ق ا ب و أ و ر د ه الطبري اورد هذا الحديث قل يكفي المسح ومراده بالمسح هنا الغسل ل أ ن ه أ و ر د هذا الحديث في تفسير ا ل آ ي ة فما ينسب للطبري من أ ن ه يرى جواز المسح كقول ا ل ر ا ف ض ة ليس بالصحيح نعم هو يقول ر و ا ي ة ق ر ا ء ة الجر تدل على المسح لكنه مسح يراد به الغسل بدليل أ ن ه فسر ا ل آ ي ة بالحديث و أ م ا ما يذكر في كتب اهل العلم ان الطبري يوافق الروافض فالمراد به ليس ا ل إ م ا م محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ ا ل إ م ا م المعروف لا في شخص ق ا ل و ا له محمد بن جرير بن رستم الطبري وهو من الشيعه ولا يستبعد ان يوجد مثل ه ا من نسي ومسح ر أ س ه و قبل غسل ا ل ز ر ا ع ي ه فهذا الوضوء صحيح عندما يقول ب ج و ب الترتيب ليس بالصحيح ف ا ل ع ا ئ ل ة ه ان يعيد غسل اليدين يقول هل إ ح س ا س الناس بفيح جهنم ه د ل ي و ن على وجودها في الارض لا ينسى لا ينفع لان ا ل أ ث ر لا يقتضي قرب المؤثر قد يؤثر الشيء لقوته من بعيد وكيف نجمع بين كون ا ل ح ر ا ر ة ومصدرها ل ش م س هذا الحديث هذا الحديث ثابت صحيح لا إ ش ك ا ل فيه ولا م ر ا ء ولا يمنع أ ن تكون هذه ا ل ح ر ا ر ة من ا ل أ م ر ي ن معا من الشمس ومن الحجام هل جاء حديث بفضل من أ ذ ن وهو وحده نعم ع م و م حديث لا يسمح صوت المؤذن يشمل ا ل م ف ر د لا سيما إ ذ ا كان في مكان لا يؤذن فيه يقول اتمنى أ ن أ س م ع منكم توجيها حول طلب العلم واخلاق طالبه ولو, ولو بايجاز على الله يحيى بها ق و ل أ ن ا هذه ا ل م س أ ل ة طرقت كثيرا و ا ل أ ش ر ف ة م و ج و د ة بعد ا ل يقول نرجو توضيح بالتفصيل كيف التمرمض والاستنشاق من غ ر ف ة واحد من كف واحد ا ل مضمضه مع الاستنشاق أ ر ج ح ما فيها ما يدل عليه الدليل أ ن المضمضه ة الاستنشاق من غ ر ف ة و ا ح د ة ف ي أ خ ذ بيده الماء فيدخل بعضه في فمه والبعض ا ل آ خ ر في أ ن ف ه ثم يمج ما في أ ن ف ه وينثر ما في ما يمج ما في فمه وينثر ما في أ ن ف ه هذه و ا ح د ة ثم ا ل ث ا ن ي ة كذلك ثم ا ل ث ا ل ث ة كذلك وانفصل بينهما ب أ ن جعل ل ل م ض م ض ة خ ر ف ة و ا ل ا س ت ن ش ا ق خ ر ف ة مضمضة واستنشق ثلاثا ثلاثا بست غ ر فالصور ت ف ا ثلاثا واحدة واستنشق ثلاثا واحدة فلا بأس. وإن جعل الست كلها من غرفة واحدة إذا كانت اليد كبيرة ذلك فلا ا بحس بغرفة بغرفة بحس كبيرة بحس نستعيد وإن وإن من مضمضة غرفة جعل ل ف كلها ج ا ئ ز ة عند اهل العلم لكن أ ر ج ح ه ا أ ن تكون المضمض والاستنشاق من كف واحد بثلاث غرفات يقول ما وجه قول من يقول إ ن المطهرون في قوله تعالى لا يمس الا المطهرون لا اخطا ولا يريد ما كتب يقول المراد المقصود بهم الكفار و لعله يريد المقصود بهم ا ل م ل ا ئ ك ة نعم رجح شيخ ا ل إ س ل ا م ا ن القيم المقصود بهم ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ن ه قال المطهرون ولم يقل و المتطهرون ومع ذلكم شيخ ا ل إ س ل ا م يرى أ ن هذه ا ل آ ي ة تدل على أ ن ه لا يجوز للمحدث أ ن يمس المصحف من هذه الايه وان كان م ل البشر طاهر نعم لا لا, لا ي ق ل لا يجوز للمحدث أ ن يمس المصحف من هذه ا ل ا ي ة وان كان المقصود بها ا ل م ل ا ئ ك ة نعم كيف نعم, نعم. يعني إ ذ ا كان هذا هذا الكلام العظيم ا ل م ح ف و ظ بين الدفتين لا يمسه إ ل ا ا ل م ل ا ئ ك ة الذين وصفهم ا ل ط ه ا ر ة فينبغي الا يمسهم ن البشر إ ل ا من اتصف بهذا الوصف السعدي من اين يجيب وغير السعدي ك ل ا الدنيا ع ا ل ة اللهم س ت ع ا ن رحم الله ج م ي ل يقول هل صحيح أ ن من توضا ثم ن ج س ملابسه ثم طهر عيبت الوضوء ل ا نجسه لا ع ل ا ق ة لها بالوضوء يقول هل ورد شيء ب ا ل س ن ة ل م ت و ض من حيث القيام والجلوس اثناء الوضوء يستوزي ذلك الجلوس والقيام و ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة الاريح ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان يرتاح للوضوء و ه جالس صار أ ف ض ل ب ا ل ن س ب ة له ومثله لو كان القيام انسب له يقول ما الواجب في الخف المشقوق لبدا بعض محل ف ر ض بعض العلماء يرجح ا ش ر ك ا ل إ س ل ا م أ ن ه م دام يسمى خف يمسح عليه ولو كان مخرقا والمعروف عند جمهور ا ل ع ل م أ ن ه إ ذ ا كان مخرقا لا يمسح عليه ل أ ن ما بدا من القدم فرضه الغسل ولا يجمع بين ا ل غ س ل و ا ل ن س ح هو الظاهر ا ش ا ا ل ا ل ا خ ي ر نعم المقصود أ ن أ ن أن م ا ظهر فرضه الغسل بالنص ما ظهر فرضه الغسل بالنص هل الذي يقدح بعمل بعض المعاصي يقع بعمل بعض المعاصر ثم يقول سوف اتوب ثم يعود إ ل ى الوقوع فيها منافق ام لا إ ذ ا عاهد الله على أ ن لا يعود أ و عاهد الله على أ ن يفعل ولم يفعل هذا يخشى عليه لكن مجرد العود لا يقدح في ا ل ت و ب ة ا ل أ و ل ى وتوبته تقبل إ ن شاء الله بشروطها يقول الصحيح أن يجب أن يغسل يديه من كل نوم طويل على سوقنا خلاف سابقاً وأن يحمله النوم مطلق ولمام أحمد يقول من نوم الليل أين والمبيت لا يكون بالليل وهل يتنجس الماء الذي في إذا لم يغسل يديه لا يتنجس اليد سوقنا سافقا مطلق لمقتضى نوم وأن نوم ولمام نوم قوله الإنسان كل على الخلاف الشافر لا إلا وهل الماء الإنى لم لا لأن الأصل هذا الطهارة إذا باتت أحمد أن أن من عن من وما عداه مشكوك فيه فلا يتنجس في الماء لكن الخلاف في هذا الماء هل ي ر ف ع ا ل حجز ولا يرفعه معروف ياتي أ ت ي ذكره ء الله الحديث ا يقول ل كيف يخرج التي تدل على أن المس كان بحائل ومع أن كان ذكره ل أ م بإعادة الوضوء ما ف ي ان ف شاء د و الله م س ا يقول حديث طلق عله عله ح ك م ف إ ذ ا ارتفع الحكم تبعته العله تبعته العله يعني لو خيل مثلا في أ و ل ا ل أ م ر لحوم الحمر ا ل إ ن س ي ة نعم تؤكد لماذا ل أ ن ه ا طيبه وقد جاء ا ل ن ي ل ه الصلاه ا ل س ا م يحل لهم الطيبات فهي ط ي ب ة نعم لما حرم هذا الوصف الملازم للحل وهو كونها ط ي ب ة أ ل ا يرتفع مع ارتباع حكمها يرتفع ف ا ل ع ل ة ترتفع بارتفاع الحكم بلا شك يقول نحن د و ل ة السويد ونجد بعض اللحوم المذبوحه كما يقولون ع ل ى ا ل ط ر ي ق ة ا ل إ س ل ا م ي ة وعند ت ق ص ا ل أ م ر وجدنا أ ن ه م يطلقون عليها الرصاص أ و ل ا ثم ي ت ف ع و ن ذلك بتذكيتها قبل أ ن تموت نعم إ ذ ا أ م ك ن ذبحها وهي ح ي ح ي ا ة م س ت ق ر ة ولا اطلق عليها الرصاص ف إ ذ ا ذكيت حلت حيث انه يمنع هذا الذئب ف السكين فيتم اطلاق الرصاص عليها أ و ل ا كما أ ن ن ا نجد دجاج وجدنا أ ن ا ل ش ر ك ة التي تقوم عليه ل ل ر ا ف ض ة فهل يجوز انك هذا الدجاج الذي ذبحوا ل ر ص ا ص يقول نجد بعض اللحوم المذبوحه كما يقول على ا ل ط ر ي ق ة ا ل إ س ل ا م ي ة وعند ت ق ص ا ل أ م ر وجدنا أ ن ه م يطلقون عليها الرصاص أ و ل ا ثم يتبعون ذلك بتذكيتها إ ن أ د ر ك و ه ا ح ي ح ي ا ة م س ت ق ر ة ثم ذكوها فلا شيء بذلك لكن اطلاق الرصاص عليها تعذيب قبل أ ن تموت حيث انه يمنع هنا الذبح بالسكين فيتم إ ط ل ا ق الرصاص عليها أ و ل ا ثم على أ س ا س أ ن النظام يمنع التذكيه بالسكين ف ل ي ق و ل للنظام أ ن ذبحناها بالرصاص ولكي تحل المسلمين يذبحون ا ل ر ل ي ج م ع بين هذا وذاك أ م ا ذ ب ا ئ ح ا ل م ب ت د ف ة فلا شك أ ن من بدعته م ك ف ر ة لا تحل ذبيحته ومن كانت بدعته دون ما دون ما تصل إ ل ى ح د الكفر فذبيحته حلال ل أ ن ه في الغالب إ ن المتعمد يصاحبه ش ا و ه لكن عموم حديث ب س ر ه إ ذ ا مس أ ح د ك م ذكره ف ل ت و والمس يقع على ا ل متعمد غير ا ل متعمد وفي ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى من مس ومن من صيغ العموم من مس ذكره ف ل ت و يشمل المتعمد غير المتعمد, من من من المتعمد, وغير المتعمد فارجع مس ف ر ج ع في بعض الروايات إ ل ا والتنصيص عليها التنصيص على الدبر واحد في بعض ا ل آ ث ا ر ولذا اترجم عندكم ماذا يقول ا ل إ م ا م باب الوضوء مس الفرج والفرج أ ع م من ان يكن و ذكرا ق ب ل أن كان أ و ت ف يقول حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أ ن ه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر و ر أ ي ت ه بعد أ ن طلعت الشمس ت و ض أ ثم صلى يعني ص ل ا ة ا ل ص ب ح قد كان صلاها قال سالم فقلت له ان هذه ل ص ل ا ة ما كنت تصليها قال إ ن ي بعد أ ن ت و ض أ ت ل ص ل ا ة ا ل ص ب ح مسست فرجي ثم نسيت أ ن ا ت و ض أ فصليت الصبح ف ت و ض أ ت وعدت لصلاتي أ ي أ ع د ت ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ا بطلت ص ل ا ة ا ل أ و ل ى ب ا ط ل ة لبطلان طهرتها بمس ا ل ف ر د بعد ا ل و ض و أ ص ل من مس ذكره النصف من مس ذكره أ م ا ما كان بشهوه ا فهو في حكم ولا مس المراه ذ ا كان بشهوه ا في حكم ولا مس المراه ل ما سياتي ي ق و ل في مساله الصلاه للمسافر إ ذ ا خرج الوقت قول مالك و ب ح ن ي ف و ا ب شافعي وحنابله يعني إيش ي إ ذ ا قضاها ص ل ا ة المسافر إ ذ ا قضاها في ا ل ح ض ر ة والعكس هذا هو المراد ل أ ن ه يقول م ن ر ا ج ع ا ل ص ع ي ح في م س أ ل ة الصلاه للمسافر إ ذ ا خرج الوقت نعم يمكن إ ذ ا وصل إ ل ى بلده وانقطع الوصف الذي علق به الترخص ف إ ذ ا عاد إ ل ى بلده وقطع الوصف عندما لقى ابي حنيفه يصليها قصرا ل أ ن القضاء يحكي ا ل أ د ا ء وعند الشافعي و الحنابله يصليها ت ا م ة ل أ ن الوصف انتهى ت ر خ ص مرتبط بوصف والوصف انتهى نقول هل يمكن الجمع ب أ ن يكون منع دخول المسجد لمن أ ك ل ثوما لعموم المساجد وقت ا ل ص ل ا ة وفي غير وقت ا ل ص ل ا ة يكون خاصا بمسجد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ن ذكرنا من خلال النصوص المجتمعه ان ا ل ع ل ة م ر ك ب ة من حضور المسجد ومن ا ل أ ذ ى ف أ ح د ه م ا لا يستقل بالحكم مجرد حضور المسجد لا يكشف فلو كان المسجد خالما في أ ح د لا مانع من أ ن يدخله من أ ك ل الثوم و البصر ل أ ن ه لا يوجد من ي ت أ ذ ى به كما أ ن ه لو وجد من ي ت أ ذ ى في غير المسجد لا مانع ح ن ئ ل أ ن ا ل ع ل ة م ر ك ب ة من ا ل أ م ر ي ن والله ا ل م س ت م ع 「そして私たちはように私いをす。 قال ا ل إ م ا م يحيى باب الوضوء م س الفرج ع مالك عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن, عمر بن حزم أ ن ه سمع عروه بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال ع ر و ة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم اخبرتني ب ش ر ة بنت صفوان أ ن ه ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا مس أ ح د ك م ذكره فليتوضا عن مالك عن إ س م ا ع ي ل بن محمد بن سعد بن أ ب ي وقاص عن مصعب بن سعد بن أ ب ي وقاص أ ن ه قال كنت أ م س ك المصحف على سعد بن أ ب ي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضا فقمت فتوضات ثم رجعت عن مالك عن نافع أن ابن ع م رايت ك ن ق و ل إ ابي فقد و ع ل ه الوضو عبد ن مالك عن هشام بن عروة عن ن عن أنه كان عروة أبيه بمس الله ا بن ع عمر يغتسل ثم يتوضا فقلت له يا أ ب ت أ م ا يجزيك الغسل من الغسل قال بلى ولكني أ ح ي ا ن ا أ م س ت ذكري ف أ ت و ض ا عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر ف ر أ ي ت ه بعد أ ن طلعت الشمس توضا ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني كنت أن لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أنا هذه تصليها لصلاة قال لصلاة الصبح ما مسست ثم توضأت تروض فرجي بعد ف ت وفي ت وعدت لصلاتي يقول ل ل ا م ؤ رحمه الله تعالى باب و ض الباب ما ذكره مالك رحمه الله عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أ ن ه سمع ع ر و ة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال ع ر و ة ما علمت هذا فقال مروان بن ا ل ح ك م أ خ ب ر ت ن ي بسره بنت صفوان أ ن ه ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا مس أ ح د ك م ذكره فليتوضا حديث ب س ر ة في نقض الوضوء من مس الذكر صححه جم من أ ه ل العلم صححه أ ح م د وابن معين ت ل م ذ والحاكم والدار القطني والبيهقي جم من أ ه ل العلم صححوه وطعن فيه بعضهم بسبب مروان ل أ ن ه هو قاتل طلحه لكن قال ع ر و ة الراوي عنه إنه لا, يتهم في الحديث انه لا يتهم في الحديث وعلى كل حال الخلاف في ا ل م س أ ل ة بسبب ما ورد فيها هنا في حديث ب س ر ة فيه الوضوء ذ ا مس أ ح د ك م ذكره ف ت ت و ض ع وفي حديث طالق بن علي سئل عن مس الذكر فقال إ ن م ا هو بضعه منك يعني كما لم لمسست ر أ س ك أ و رجلك أ و صدرك أ و ظهرك هو جزء منك ولذا اختلف أ ه ل العلم في ترجيح أ ح د الحديثين على الاخر و ا ل أ ك ث ر على أ ن حديث بسره أ ر ج ح من حديث طلق بن عادل أ ن له شواهد من حديث أ م ح ب ي ب ة وابي ه ر ي ر ة وغيرهما وقال بمقتضاه ع ن حديث بسره ا ل ا ئ م ة الثلاثه مالك والشافعي واحد و ر أ و ه ناسخا لحديث طلق بن علي ل أ ن ه م ت أ خ ر عنه ب س ر ة أ س ل م ت عام الفتر وطلق ا بن علي قدم على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يبني المسجد يعني في أ و ل ا ل ه ج ر ة فحديث ب س ر ة ناسخ هذا قول ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة و ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة يرى أ ن مس الفرج أ و الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق بن علي منهم من يرى أ ن حديث طلق بن علي صادف لحديث ب س ر ة حديث ب س ر ة إ ذ ا مس أ ح د ك م ذكره فليتوضا ي ة من مس ذكره فليتوض الامر أ ص ل فيه الوجوب وحديث طلق إ ن م ا هو بطء منك صادف لهذا ا ل أ م ر عن الوجوب إ ل ى الاستحباب كان شيخ ا ل إ س ل ا م يميل إ ل ى هذا رحمه الله فحديث ب س ر ة أ ر ج ح من حيث ا ل ص ن ا ع ة وهو م ت أ خ ر أ ي ض ا ف إ ذ ا أ ر د ن ا الترجيح فحديث ب س ر ة أ ر ج ح والعمل ب ا ل آ خ ر من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحديث ب س ر ة م ت أ خ ر على حديث طلق لكن المقرر عند أ ه ل العلم أ ن ه إ ذ ا أ م ك ن الجمع بين النصوص تعين تعين على القول بالترجيح قدم عليه وقدم على القول بالنسخ ل أ ن ه إ ذ ا أ م ك ن ا ل ج ا م ع فمعناه أ ن ن ا نعمل بالنصين معا و أ م ا الترجيح فهو عمل ب أ ح د النصين ومثله النسخ و إ ه د ا ر للنص ا ل آ خ ر لكن الصارف والمخصص والمقيد يتصور هل يتصور تقدم الصارف والمخصص والمقيد على المصروف والمخصوص والمطلق يتصور هذا ولا ما يتصور يتصور ولا ما يتصور ت أ م ل و ا يا اخوان ما هو ا ل أ ص ل أ ن ي أ ت ي اللفظ العام ثم ي أ ت ي ما يخصصه ا ل أ ص ل أ ن ي أ ت ي المطلق ثم ي أ ت ي ما يقيده ا ل أ م ر بالحزم والجزم أ و النهي ثم ي أ ت ي ما يصرفه موب هذا المتصور هذا ا ل أ ص ل في الباب نعم ولذا يمنع بعضهم القول بالتخصيص إ ذ ا كان الخاص هو المتقدم على العام هذا قول معتبر عند ا ل ا م جمع الاهل فيكون العام ناسخ لانه متاخر ل أ ن المتكلم حينما تكلم باللفظ الخاص حينما تكلم باللفظ الخاص ثم أ ر د ف ه باللفظ العام ما مراد ه ب ا ل ل ف ظ العام هل المراد به الخصوص فيكون من العام المخصوص بمتقدم ا أ و يكون من العام الذي أ ر ي د به الخصوص يعني لا يكون عام ان العالم يقول أ ن ه لا ننظر إ ل ى الخاص و إ ن كان متقدمان ق و ل هذا ع ا م ا م خ ص و ص بمتقدم ا و ا ل أ ك ث ر على أ ن ه لا مانع نتقدم الخاص حينما أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بقطع الخفين في ا ل م د ي ن ة لمن لا يجد ا ن ع ل ي ن و ليلبس الخفين و ليقطعهما أ س ف ل من الكعبين هذا مقيد بالقطع و في عرفه بعد ذلك و قد شهدها ا من لم يشهد ما ق ا ل و ا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من لم يحظر ما ق و ل و ا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في ا ل م د ي ن ة جاء بلفظ مطلق من لم يجد النعلين ه فليلبس الخفين فهل نقول بالقطع أ و نقول ب ا ل إ ط ل ا ق وحينئذ يكون القطع منسوخ عندنا مطلق ومقيد لكن المقيد متقدم على المطلق يعني هل ق ا ع د ة حمل المطلق على المقيد في جميع الصور ولو تقدم المقيد حمل العام على الخاص في جميع الصور ومثلهما عندنا الصارف والمصروف قل في مثل هذه المسائل و إ ن كان ت ت ق ع ي د عند الجمهور لا ينظر الى التقدم و ا ل ت أ خ ر إ ل ا أ ن ه م في فروع المسائل قد ي ل ج أ و ن إ ل ى مثل هذا الكلام لا يختلف الحنابله عن غيرهم في حمل المطلق المقيد في مثل قطع الخف إ ذ ا لم نعرف ت ا ر ي خ لكن ا ل آ ن عرفنا التاريخ ا ل أ م ر بالقطع في ا ل م د ي ن ة قبل خروجه عليه الصلاه والسلام منها وعدم ذكر القطع عرفه بعد ذلك يعني لو لم نعرف التاريخ يحمل على المقيد في الحكم والسبب لكن ق عرفنا المتقدم والمتاخر ولذا اختلف الائمه بالقطع هل يقطع الخف حتى عند من يقول لحمل المطرقه المقيد بل لا اعرف من يخالف لو لم نعرف التاريخ في مثل هذه الصوره لانه اتحد الحكم والسبب فاذا اتحد الحكم والسبب حمل المطرقه ع المقيد بالاتفاق لكن الان وجد خلاف لماذا وجد خلاف ل ت أ خ ر المطلق ل ت أ خ ر المطلق وجد الخلاف ي ر ى جان من اهل العلم انه لا بد من القطر واخرون يقول لا, لا ما يحتاج الى القطر طيب ما يحمل المطلق المقيد قالوا لا لو ي ر ي د التقييد لا ما جاء النص المطلق م ت أ خ ر بحيث شهده من لم يشهد ولم يحضر النص المقيد ل ا ظاهر لا مظاهر عندنا ا ل آ ن صوره الحامل المطلق هذه ص و ر ة من أ ر ب ع صور يعني اتحدى في الحكم و ا ل س ر ب يحمل المطلق على المقيد اتفاقا لكن لما عرف التاريخ أ ن أ ح د ه م م ت أ خ ر يعني لا سيما معه ت أ خ ر المطلق وجد الخلاف ومثله لو ت أ خ ر العام عن الخاص ونصوا على هذا في باب العام الخاص من أ ه ل العلم من لا يحمل العام على الخاص إ ذ ا ت أ خ ر العام وهنا ت أ خ ر ايش المصروف وتقدم الصالح ا ل إ ج ر ا ء الطبيعي ا ل أ ص ل في ا ل م س أ ل ة أ ن يتقدم المصروف و ي ت أ خ ر الصالح مثل العام والمطلق مع الخاص و ا ل م ق ي د و نحن ا ل آ ن عرفنا التاريخ أ ن حديث طالق بن علي متقدم على حديث ب ص ر فكيف العمل حينئذ هو يعرف تاريخ ورود النص بتاريخ اسلام ا ل ر أ ي مما يعرف به ت أ خ ر اسلام ا ل ر أ ي وتقدمه لا سيما و أ ن طلقا ما لزم ا ل م د ي ن ة لما حاط اسلم جاء وقت بناء المسجد وذهب إ ل ى ق و م ما يقال ان يتحمله بعد ذلك لا、أبدأ. لا هو ا ل أ ص ل عند الجمهور أ ن ه ل ل و ج و د إ ل ا أ ن يوجد صارخ شيخ ا ل إ س ل ا م يرى أ ن مثل حديث الطلق صارخ ولو تقدم عليه و ل ا ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة كما سمعتم مالك والشافع أ ح م د يرون ا ن ق هو مرجح من ا ل م ر ج ح ي ن منها مرجحات يعني من ما يرجح به حديث بسرى أ ن ه ناكل على الاصل وحديث طلق مبقي على ا ل أ ص ل هذا منها مرجحات وهو أ ر ج ح من كل وجه حديث بسرى أ ر ج ح من كل وجه هو متأخر وهو م ت أ خ ر وهو أ ق و ى من حيث الصناعه والعمل عمل ب ج م و ر اهل العلم نعم ولذا ل ا إ م ة ا ل ث ل ا ث ة كلهم على العمل بحديث بسرى ا ل ا إ م ة ا ل ث ل ا ث ة كلهم على العمل به و أ ب و ح ن ي ف ة يرى ت ر ج ي حديث طلق ل أ ن ه مبقي على الله ص ى ا ل ع ل ي يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه و ض و ء فقال مروان ب مس الذكري الوضوء قال ع ر و ة ما علمت هذا ما علمت هذا ا ل آ ن أ ي ه م أ ع ل م مروان ولا ع ر و ة ع ر و ة بلا شك ت ل على أ ن الجاهل ببعض المسائل لا يدخل النقيص على العالم ولا ي ن ف ث به ولا يتنقص بسببه إ ذ ا ل إ ح ا ط ة بجميع العلم لا سبيل إ ل ي ه ا وقد يكون عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل كما هو معروف وليس في هذا ن ق ي ص على أ ر و ه في وجهه فقال مروان بن الحكم أ خ ب ر ت ن ي ب س ر ة بنت صفوان أ ن ه ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا مس أ ح د ك م ذكره يعني بلا حائل وبباطن كفه لحديث ذا افضى و ا ل إ ف ض ا ء إ ن م ا يكون بباطن الكف كما قرر ذلك أ ه ل ا ل ل غ ة على كل حال الاحتياط الوضوء من مس ا ذ ك ر بعض ا ل ر و ا ي من مس فرجه فيتوضا ومن مس فرجه فيتوضا بحجيبه وغيره وغيره فيلحق به الدبر ف إ ذ ا مس ا ل ق ب ل أ و الدبر يتوضا لا ما في ا ل م س ا ل مفترضه في ان هو مغسول ونظيف و ب ض ع ة من كما حديث ط ل ق لكن خ ش ي ة ان سدا ل ذ ر ي ع ة مسه ب ش ه و ة فيخرج منه شيء بعضهم يقيد ذلك ب ا ل ش ه و ة بعضهم يقيد ذلك ب ا ل ش ه و ة فيرى أ ن ه لا ينقذ الوضوء إ ل ا إ ذ ا مس ه ب ش ه و ة نعم ما في فرق بين, بين رجله و ذكره في حديث طلق م ا في ط ل ق ل أ ن كلها بضعه منك و معلوم ان المس ما يمكن أ ن ي س أ ل عنه إ ذ ا كان بحائل في ا ل ص ل ا ة نعم في ا ل ص ل ا ة لا بد أ ن يكون بحائل نعم الرجل يمس ذكره في ا ل ص ل ا ة بحائل وهذا يستدل به من يقول ب ن ق ض الوضوء مس ل ذ ك ر ي ويمكن حمل ا ح د ا ث طلق على مس بحائل وعلى كل حال مسه بحائل لم يقل أ ح د من اهل العلم ب ن ق ض الوضوء به نعم شوف مس ذكره اذا لم يكن نجس ف ا ق ي على ط ه ا ر ة مس ذكر الطفل ك ق ب ل ة الطفل و ق ب ل ة المحرم أشبه ذلك ما يثير شهوه على ما س ي أ ت ي في القبله هذا ليظهر من كلام رحمه ن إسماعيل مصعب مصعب بن بن الله أمسك ا ص كنت بن أمسك أبي المصحف وقاص على سعد ب يعني أباه حال قراءته ل ل ق ر آ ن يعني أ ض ب ط عليه يتبع فاحتككت مقصود بذلك تحت ا ل إ ز ا ر فقال سعد لعلك ماسست بكسر ا ل س ي ن ا ل أ و ل ى و أ ف ص ح بكفك ذكرك يعني بلا حائل قال مصعب فقلت نعم قال قم ف ت و ض أ فقمت ف ت و ض أ ت ثم رجعت هذا يدل على أ ن سعد رضي الله عنه يرى النقض ب م س الذكر و سعد أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة و فيه أ ي ض ا أ ن سعد ا يرى أ ن ه لا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر و لذلك قاله قم فتوضا ا خ ب ر الذي يليه و حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يقول إ ذ ا مس أ ح د ك م ذكره فقد وجب عليه ا ل ب ز ا ر روى الخبر عن ابن عمر مرفوعا فقد وجب عليه الوضوء والمراد به الوضوء الشرعي لماذا ل أ ن ه لا موجب للوضوء اللغوي الوضوء اللغوي الذي مجرد غسل اليدين نعم إ ن م ا يستلزمه قذر يعني وسخ أ و نجس ولا موجب له فدل على أ ن المراد الوضوء الشرعي يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه انه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه ا ل و ل و ء عروه الذي قال في الخبر السابق ما علمت هذا لكنه بعد أ ن علم وبلغه الخبر مرفوع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ف ت ى به من مس ذكره فقد وجب عليه ا ل و ل و وهذا كسابقه رواه البزار مرفوعا عن ع ا ئ ش ة رضي الله ع ن ه ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الانسالم ابن عبد الله عبد أنه قال رايت ابي عبد الله بن عمر يغتسل فقلت ثم يتوضا فقلت له يا ابت أما, اما يجزيك يكفيك الغسل من الوضوء لان الغسل وضوء وزياده وعباده من جنس واحد والتداخل في مثل هذا معروف فتدخل الصغرى بالكبرى أ م ا يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى يجزي ويكفي ولكن أ ح ي ا ن ا أ م س لك لي سهوا أ و عمدا لتنظيف أ و دلك وما ش ب ه ذلك ف أ ت و ض ا أ ث ن ا ء الغسل و ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة في شخص توضا وضوءه ل ل ص ل ا ة كما هو في الغسل الكامل ثم اغتسل فوقعت يده على فرجه مثل هذا يعيده ي س ى كصنيع بن عمر يقول الباجي إ ن م ا كان سؤال سالم أ ب ا ه لما ر آ ه ي ت و ض أ بعد غسله الذي افتتحه بالوضوء ل أ ن م ع ر ف ن الوضوء ا الكامل ن ه غسل يديه وذكره وما لوثه ثم ي ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة الوضوء الكامل أ و يؤخر غسل الرجلين كما جاء في بعض الروايات نعم المقصود أ ن ه ي ت و ض أ ثم ي ع م م بدله بالماء على ما سياتي بعد هذا لا يحتاج الى وضوء الباجي يرى أ ن سؤال سال ل أ ب ي ه عن إ ع ا د ة ا ل و ض و كيف يعد و ض و ء و ا ل و ض و تقدم قبل الغسل ف أ ج ا ب ه ب أ ن ه ولكني أ ح ي ا ن ا أ م س ذكري فاتوقف لانه بمس ذكري انتقض وضوءه الذي حصل قبل الغسل هو ا ل أ ص ل الوضوء قبل الغسل هذه ا ل س ن ة ف إ ذ ا مس ذكره نقض وضوءه السابق فيعيده بعد الغسل لا لا له وضوء وضوء ط ه ا ر ة ش ر ع ي ة نقضت لمس الذكر فيعاد الحادث ا ل أ ك ب ر ما يرتفع إ ل ا بالغسل معروف لكن حتى الغسل إ ذ ا مضى بعضه نعم نضح الماء على ر أ س ه افترض انه مو متوفر يقول تكفي ل ل ط ه ا ر ة الكبرى فنضح الماء على ر أ س ه وغسل شقه ا ل أ ي م ن ثم شقه ا ل أ ي س ر على ما جاء、نعم. ثم مس برجعه نقول المس الذكر ناقض لكن كونه ناقض ا ل آ ن م س أ ل ة د ق ي ق ة جدا م س أ ل ة د ق ي ق ة ا ل آ ن هل مس الذكر ناقض للوضوء او ناقض للغسل ولا ن ا ق ض الغسل ا ل آ ن افترضنا أ ن شخصا أ ف ا ض الماء على ر أ س ه ثم غسل شقه ا ل أ ي م ن شقه ا ل أ ي س ر قبل أ ن يكتمل الغسل مس ذكره نقول كم للغسل الغسل ما عليه لكن عليك أ ن تتوضا ل أ ن الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقر الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقر ي س ت ر ط كلام الباجي لا بدايه ما, ما يشك لا هو ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة فيمن يغتسل الغسل الكامل يغسل فرجه وما لوثه ويتوضا وضوء ا ل ل ص ل ا ة ثم ي ف ض ل م ا على ب د ه ولا ي ح ت ا ج الى مساله ف إ ذ ا مس ذكر بعد ذلك ا د و ض على خ ل ا ف المستحق م ت ى يدخل الصغره الكبرى طار الصغره الكبرى بكمال باب الوضوء من ق ب ل ة الرجل امراته حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ا بن عبد الله عن نبي عبد الله ا بن عمر أ ن ه كان يقول ق ب ل ة الرجل امراته وجسها بيده من ا ل م ل ا م س ة فمن قبل امراته او جسها بيده فعليه الوضوء ع مالك إن انه بلغه أ ن عبد الله بن مسعود كان يقول من ق ب ل ة الرجل امراته ا ل و ض و عمالك إن أن ابن شهاد أنه كان عن أنه ي قال و ل قبلة من ر امرأته ج ل الوضو قال نافع قال مالك وذلك احب ما سمعت إ ل ي ه مقلوب مقلوب على انه لا يوجد في اكثر ا ل م س خ هذا الكلام كله تعقيب هذا م م و ر في أ ك ث ر ا ل م س خ لا يوجد هذا ي س أ ل يقول في قول ابن عمر أ ن هذه ل ص ل ا ة ما كنت تصليها يقول هل كان ابن عمر يحافظ على ص ل ا ة الضحى و لا يحافظ الصلاه بعد طلوع الشمس بعد أ ن طلعت الشمس قضاء الفرائض لا يدخل في النهي لكنه ما كان يصلي مع طلوع الشمس ولو افترضنا أ ن الشمس ص ل ل ا ا ة قد طلعت وارتفعت فمسألة ا ل ص ل ا ة بعد ط ل ع الشمس وارتفاعها لمن جلس في المسجد بس أ ل ا ه م اختلفوا فيها تبعا لثبوت في الخبر جلس في المصلحه ط ل ع الشمس ثم صلى ركعتين إ ل ى آ خ ر ه فالذي يثبت هذا الخبر يقول هناك ص ل ا ة بعد ارتفاع الشمس وعليها الثواب المرتب والحديث لا يسلم من كلامه يا اهل ا ل ذ ا ابن القيم رحمه الله لما شرح حال ا ل أ ب ر ا ر و أ ن ه م يجلسون بعد ص ل ا ة الصبح حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين نعم يصلون ركعتين ثم انتقل إ ل ى وصف حال المقربين فقال انهم يجلسون بعد ص ل ا ة الصبح ثم إ ن ش ا ء صلوا و إ ن ش ا ء ا ص ر ف هل هناك ملحظ ولا ما في ملحظ أ ي ه م أ ر ف ع د ر ج ة المقربون أ ر ف ع إ ذ ن كيف يقول ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ب ر ا ر ان اذا طلع ت الشمس صلوا ركعتين ثم ا ص ر ف و ب ا ل ن س ب ة للمقربين إ ن شاءوا ص ل ى و إ ن شاءوا ص ر ف ب د ا ل ص ل ا ة نعم ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة الضحى ت أ خ ي ر ه ا أ ف ض ل بلا شك وكون ا ل أ ب ر ا ر يصلون ص ل ا ة الضحى في أ و ل الوقت لا يعني أ ن المقربين لا يصلونه ا ل أ م ر الثاني أ ن ا ل أ ب ر ا ر يزاولون من أ ع م ا ل الدنيا ما يزاولون فهم ينصحون ب أ ن يصلوا ص ل ا ة الضحى قبل أ ن يخرجوا من المسجد لئلا ينشغلوا ب أ م و ر دنياهم عنها فيتركوها بينما المقربون تفرغوا لهذا ا ل أ م ر ولا يتصور منهم أ ن ه م س و ا ينسوا ص ل ا ة ا ل ب ر أ ق ل ا ل أ ح و ا ل صلى ب ن ي ة الضحى وان ثبت الخبر فضل الله ع س وجل يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول حدثني ي ح ي عمانك عن ا شهاب عسالم بن عمر عن أ ب ي ه عبد الله بن عمر أ ن ه كان يقول ق ب ل ة الرجل ا م ر أ ت ه ق ب ل ة الرجل ا م ر أ ت ه وجسها بيده من ا ل م ل ا م س ة من ا ل م ل ا م س ة ا ل م ل ا م س ة يعني الوارده في آ ي ة او لامست م ل ا م س ة لامس ة م ل ا م س ة وهذه ا ل ص ي غ ة تقتضي ص ي غ ة المفاعله أ ن تكون بين طرفين بين طرفين هذا ا ل أ ص ل في ص ي غ ة المفاعله لكن قد ترد ا من طرف واحد يقيس سافر سافر فلان هذا من طرفين او من طرف واحد طارق ا ل ن ع ا ل كذلك المقصود أ ن هي ترد ا هذه ا ل ص ي غ ة ويراد بها ا و ق و ه ا من طرف واحد ا ل م ل ا م س ة تختلف عن ا ل ن م س والمس أ و لا تختلف هناك في الذكر قال ماسستو فهو مس ومسيس وهنا لمس و م ل ا م س ة فهل المس غير اللمس و ا ل م ل ا م س ة ولا هو هو م ا ل م ل ا م س ة عيش اعم ان تكون باليد إ ذ ا مس أ ح د ك م ر أ ت ه و ف ي أ ولا مس فهل يختلف اللمس والمس و ا ل م ل ا م س ة طيب نهى عن بيع ا ل م ل ا م س ة منها العلم من يرى تخصيص الملامسه بالجماع في قوله أ و ل ا م س من النساء لتكون ا ل آ ي ة م ش ت م ل ة على ا ل ح د ث ي ن ا ل أ ص غ ر و ا ل أ ك ب ر من باب ا ل م ق ا ب ل ة يقول ابن عبد البر في الاستذكار اختلف العلماء من ا ل ص ح ا ب ة فمن بعدهم في معنى ا ل م ل ا م س ة التي أ و ج ب الله بها الوضوء لمن أ ر ا د ا ل ص ل ا ة بقوله أ و لامستم النساء فقيل الجماع وقيل ما دونه مما يجانسه مثل القبله وشبهه ثم هل اللمس خاص باليد أ و ب س ا ئ ر البدن وهل يشترط فيه ا ل ل ذ ة أ و لا ا ل م ل ا م س ة ا ل م س أ ل ة م خ ت ل ف ة فيها هل تطلق أ و تختص بالجماع كما قاله بعضهم وهو مقتضى مذهب ب ح ن ي ف ة الذي لا يرى النقض نقض الوضوء بالمس واللمس مطلقا أ و تتناول المس باليد واللمس وما هو أ ع ظ م من ذلك كما يقوله ا ل ث ل ا ث ة مالك و أ ح م د الشافع ثم يختلف هؤلاء فيشترط مالك و أ ح م د ا ل ش ه و ة و أ م ا الشافعي فيرى أ ن اللمس ناقض للوضوء مطلقا بشهوه وبغيرها ولذا يؤكدون عن الشافعيه في على الاحتياط في المطاف ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة ما عندهم م ش ك ل ة في المطاف ل أ ن ه م ا ش ت ر ط و ن الشهوه ا ل ش ا ف ع ي ة ولا من غير الشهوه حصل اللمس ولا من غير الشهوه انتقض الوضوء ثم بعد ذلك يتبعه عدم ص ح ة الطواف والطواف ت س ل س ل ا ل م س أ ل ة قد يكون ركن لركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م فهم يشددون في هذا هنا يقول ابن عمر قبله الرجل ا م ر أ ت ه وجسها بيده من ا ل م ل ا م س ة فمن قبل ا م ر أ ت ه أ و جسها بيده فعليه الوضوء ومع ذلك خص ذلك باليد دون سائر غدا لو لمسها برجله نعم لو لمسها برجله عليه وضوء لمع علي له وضوء وخص ذلك باليد لو لطم ز و د ت ه عليه وضوء لما عليه وضوء نعم مقتضى خ و ل الشافعي ان عليها الوضوء وعند مالك و أ ح م د لا وضوء عليه طيب إ ذ ا مس الشعر والظفر ينتقد الوضوء أ ل ا ينتقد نعم لماذا ل أ ن ه ا في حكم منفصل الشعر والظفر على الخلاف بين اهل العلم لكن ا ل أ ك ث ر على أ ن ه ا في حكم المنفصل ل أ ن ه في حكم المنفصل طيب اذا أ ق س م حلف ان لا يمس شاه مثلا و وضع يده على ظهرها يحنث ولا ما يحنث لماذا من قلنا الشعر في حكم المنفصل إ ذ ا حلف أ ن لا يمس ا م ر أ ت ه و وضع يده في ق ر أ س ه ا لماذا من قلنا في حكم المنفصل نعم الايمان و النذور م ب ن ي على ا ل أ ع ر ا ف عند ا ل أ ك ث ر خلافا لمالك بعد هذا يقول و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول من ق ب ل ة الرجل ا م ر أ ت ه الوضوء من ق ب ل ة الرجل ا م ر أ ت ه ا م ر أ ت ه مفعول للمصدر و هذا م باب ا ض ا ف ة المصدر إ ل ى فاعله من ق ب ل ة الرجل ا م ر أ ت ه الوضوء ل أ ن ه من مشمول أ و لامستم ليشترط في القبله اللذه ولا ما يشترط نعم لا العكس ا ل ش ا ف ع ي ة ما يحتاج ل ذ ة ولا ش ه و ة لكن هل يتصور قبلها بدون ل ذ ة ا م ر أ ت ه ا تقول كيف ما اجاب إ ل ا لا ع ذ ب له أ ق ر ب ما يكون إ ذ ا كانت م ر ي ض ة هي اللي عاده اما إ ذ ا قدمت من سفر الشوق موجود نعم يتصور أ ن يقبل الرجل ا م ر أ ت ه بلا ش ه و ة جبرا لخاطريها أو في ح ا ل ة مرض او ما اشبه ذلك نعم يقول وحدثني عن مالك عن م ن شهاب أ ن ه كان يقول من ق ب ل ة الرجل ا م ر أ ت ه الوضوء ل أ ن ه ملامسه و ز ي ا د ة هذا ب ا ل ن س ب ة لللامس فما حكم الملموس ما حكم الملموس ا ل ا م س عرفنا حكمه وعرفنا أ ق و ا ل أ ه ل العلم وانه عند ا ل ث ل ا ث ة اللمس ينقذ الوضوء على خلاف بينهم في اعتبار ا ل ش ه و ة وعند أ ب ي حنيفه لا ينقض و أ ن ا ل م ل ا م سيراد بها الجماعه هذا ب ا ل ن س ب ة لللامس فماذا عن الملموس اللامس والملموس عند مالك سواء يعني إ ذ ا وجدت ش ا ه و ه من الملموس انتقضوا و ذ ا وجدت ا ل ش ه و من اللامس انتقضوا يعني الملموس يمكن يشتهي ولا ما يمكن ممكن ف إ ذ ا وجدت الشهوه ا من الملموس صار حكم اللامس عند ا ل إ م ا م مالك وعند الحنابله لا ينتقض ملموس عند أ ح م د ولو وجدت منه شهوه وعند الشافعي قولان كالمذهبين هذه أ ق و ا ل أ ه ل العلم في هذه ا ل م س أ ل ة فلا شك أ ن الاحتياط مطلوب والخروج من ع ه د ة الواجب بيقين هو ا ل أ ح و ط و ا ل أ ب ر ا للذمه والنص المحتمل و أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة مثل ما س م ع ت ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل بعض نسائه نعم وخرج ل ل ص ل ا ة هل نقول ان هذا مرجح لقول ابي ح ن ي ف ة أ م ا كونه قاضيا على مذهب الشافع يقضي على مذهب الشافع الذي يقول ينتقض باللمس بشاوه وغير ش ا ف ه و ب ا ل ن س ب ة لقول مالك و أ ح م د احتمال وهو ظاهر في الانتصار لمذهب ابي ح ن ي ف ة وعلى كل ح ا ل الاحتياط ولفظ ا ل آ ي ة محتمل وفهمه ا كثير من ا ل ص ح ا ب ة على أ ن ه مجرد اللمس و إ ن كان ابن عباس يرى أ ن ه الجماع ابن عمر وغيره يرون أ ن ه مجرد اللمس والقول ا ل أ ك ث ر فالاحتياط ل ل ع ب ا د ة مطلوب لكن لو قدر أ ن شخصا قال انه صلى وانته ى وقد قبل زوجته قبل ذلك ومسها أ م ر ه ب ا ل إ ع ا د ة يحتاج إ ل ى نص قاطع للعذر و ا ل أ د ل ة م ح ت م ل ة فلا يؤمر ب ا ل إ ع ا د ة حينئذ إ ل ا من باب الاحتياط يعني ان كان يستروح إ ل ى هذا اما إ ل ز ا م ه فلا لكن تقبيل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعض النسائي م س أ ل ة الاحتياط م س أ ل ة الاحتياط شيء و ا ل إ ل ز ا م شيء اخر ا ل إ ل ز ا م لا بد من شيء يقطع القدر يقطع الكلام و ا ل آ ي ة م ح ت م ل ة والنص أ ي ض ا لا يسلم من مقال أ ي ض ا ك ا ن مقبل في في كلام نص و ي كلام ما يلزم من يكون من غير حائل و كانها مست قدمه و يصلي بعد كذلك نعم المقصود يا اخوان ان ل م س أ ل ة م ح ت م ل ة مثلما سمعتم و أ ق و ا ل ا ل أ ئ م ة مثلما ذكرنا أ م ا ا ل أ م ر ب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة فلا بد فيه من نص قاطع ولا نص قاطع والنصوص كما سمعتم م ح ت م ل ة و ا ل ا ي ة تحتمل ا ل أ م ر ي ن والاحتياط و إ ب ر ا ء الذمه والخروج من ع ه د ة الواجب و ي ق ي ن هذا أ م ر مطلوب نعم يصير فهم من ا ل آ ي ه مثل ما فهم من ابن عباس يقول هل سائل ي س ا عن صيام ست من شوال هل لا بد فيه من ا ل ن ي ة أ م تعتبر مثل التطوع أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ت ب ي ي ت لا يلزم كغيره من التطوعات أ م ا تمييز كونه من الست مطلوب ل أ ن هذا شيء خاص ثم إ ذ ا كان الشخص يصوم يوما يترك يوما قبل رمضان استمر على ذلك ولله الحمد فكيف يصوم ستا من شوال الست تدخل في هذا الست تدخل في صيام داوود وهي اظن تدخل في, تدخل في صيام البيض تدخل في صيام الاثنين والخميس هذه أ م و ر من جنس ا ل واحد كلها مؤدات ليس بعضها مقضي وبعضها مؤدى فهي عبادات م ت د ا خ ل ة نعم باب العمل في غسل الجنابه عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا اغتسل من الجنابه ب د أ بغسل يديه ثم توضا كما يتوضا ل ل ص ل ا ة ثم يدخل أ ص ا ب ع ه في الماء فيخلل بها أ ص و ل شعره ثم يصب على ر أ س ه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن ع ا ئ ش ة ام المؤمنين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إ ن ا ء هو الفرق من الجنابه ع مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل راسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء عن مالك انه بلغه ان عائشه سئلت عن غسن المراه من الجنابه فقالت لتحفن على راسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط راسها بيديها يقول رحمه الله تعالى باب العمل في غسن الجنابه يقول الله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا يعني اغتسلوا بدليل قوله تعالى ولا جنبا الا, إلا عابر سبيل حتى تغتسل فيقول بعد هذا عن مالك حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة ام المؤمنين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا اغتسل هل نقول إ ذ ا أ ر ا د أ و إ ذ ا فرغ أ و إ ذ ا شرع شرع ت س ل يعني شرع في الغسل من ا ل ج ن ا ب ة يعني بسبب ا ل ج ن ا ب ة فمن س ب ب ي ة ب د أ بغسل يديه ب د أ بغسل يديه ثم بعد ذلك يغسل فرجه كما عند مسلم والترمذي والشافع وغيرهم ثم توضا كما يتوضا ل ل ص ل ا ة مخرج للوضوء اللغوي ثم يدخل أ ص ا ب ع ه في الماء فيخلل بها اي ب ا ل أ ص ا ب ع وصول شعر ر أ س ه والتخليل مستحب ولا يجب اتفاقا ثم يصب على ر أ س ه ثلاث غرفات ففيه استحباب التثليث في الغسل قال النووي و لا نعلم فيه خلافا يعني التثليث يعني كونه يفيض على ر أ س ه ث ل ا ث ة يغسل ا ل ش ق ة ل أ ي م ن ث ل ا ث ة ا ل أ ي س ر كذلك مستحب و يقول النووي لا نعلم فيه خلافا إ ل ا ما تفرد به الماوردي فقال لا يستحب التكرار في الغسل يعني يعمم البدن بدون تكرار بيديه ثم يفيض يعني يسيل الماء على جلده كله استدل بهذا من لا يشترط الدلك يفيض ان يسيل الماء على جلده فيستدل بهذا الجمهور على أ ن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل ولا الغسل ا ل م ا ل ك ي ة يقولون الدلك من مسمى الغسل بين م ا الجمهور لا يقولون بالدلك ي ق و ل و ن بلزومه ولا اشتراطه لصحه الغسل ومثله الوضوء و ا ل ل غ ة فيها ما يدل على ذلك ق ا ل غسله العرق غسله المطر يعني إ ذ ا وصل إ ل ى بدنه ولو لم يحصل معه دلك يقول ابن عبد البر هذا أ ح س ن حديث روي في ذلك يعني الغسل يعني حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ثم قال وحدثني عن مالك عن, عن عروة بن شهاب عن ع ر و ة بن الزبير عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إ ن ا ء هو الفرق من الجنابه يعني بسببها الفرق قال ابن التين بتسكين الراء يكن و إ ي ش الفرق ورويناه بفتحها وجوز بعضهم ا ل أ م ر ي ن قال النووي الفتح أ ف ص ح و أ ش ه ر الفتح أ ف ص ح و أ ش ه ر وزعم الباجي أ ن ه الصواب يعني الفتح ولعل مستنده ما حكاه ا ل أ ز ه ر ي عن ثعلب غيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب ي بالفتح يدل على أ ن ه لا يوجد السكون يعني ايهما أ و ل ان يقال أ ف ص ح و إ ل ا هو الصواب يعني كونه أ ف ص ح لا ينفي أ ن يوجد ل غ ة غير ف ص ي ح ة ب السكون وكونه هو الصواب يدل على أ ن ما عداه خ ط أ حكى ابن ا ل أ ث ي ر أ ن الفرق بالفتح س ت ة عشر رطلا والفرق ب ا ل إ س ك ا ن م ئ ة وعشرون رطلا وهو غريب كلام غريب وعند مسلم قال سفيان الفرق ث ل ا ث ة آ ص ر قال النووي وكذا قال الجماهير ث ل ا ث ة آ ص ر يعني كم رطل、إيه. لكنه إ ذ ا كان من م ا د ة و ا ح د ة ما يتغير نعم الماء الماء وزنه واحد ف إ ذ ا قورن وزنه بكيله نعم ما تقول الفرق ث ل ا ث ة اصع من كل شيء أ و س ت ة عشر ر ط ل من كل شيء لكن من الماء ما ي ت خ ي ر الماء وزنه واحد فما الفرق بين ث ل ا ث ة اصع كما قال سفيان في صحيح مسلم وهو قول الجماهير كما قال النووي وما ذكره ال عيم من انه س ت ة عشر رطلا ل أ ن الصاع خ م س ة أ ر ط ا ل نعم و إ ي ش و ثلث إ ذ ن ث ل ا ث ة العاصر س ت ة عشر ا ر ط ل ما جاء عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من أ ن ه كان يغتسل بالصاع و هنا يغتسل من إ ن ا ء هو الفرق من الجنابه يعني جاء في الحديث حديث في الصحيح في البخاري و غيره أ ن ه يغتسل هو و ع ا ئ ش ة من إ ن ا ء هو الفرق فلا إ ش ك ا ل و أ ي ض ا كونه يغتسل من هذا ا ل إ ن ا ء الذي فيه ثلاثه اصع لا يختلف مع كونه يغتسل بالصعب ل أ ن ه لا يلزم ان يستوعب جميع ما في هذا ا ل إ ن ا ء فلا اختلاف بين هذا و ذاك يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا اغتسل من الجنابه يعني ب ب ب س ا ب د أ ف أ ف ر غ على يده اليمنى يعني صب على يده اليمنى ان ي ك ف ي ا ل إ ن ا ء باليسرى فيصب على اليمنى فيغسلها ثم غسل فرجه معلوم أ ن ه بشماله ثم مضمض واستنثر وقد مضى الكلام على حكم المضمضه والاستنشاق ما قيل في حكمهما من قبل أ ه ل العلم وبعض من يقول بالاستحباب في الوضوء يقول بالوجوب في الغسل ثم غسل وجهه هذا من ابن عمر ثم نضح في عينيه أ ن ي رش الماء في عينيه وهذا من ا ج ت ه ا د ا ت و ش ذ ا ئ ذ ت ي ا ط ه ا ت ح ر ي يقول ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أ ح د و ل و شذائذ حمله عليها ش د ة التحري ش د ة التحري ولا شك أ ن ا ل ز ي ا د ة على ما جاء عن النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و ل و ك ا ن الحامل عليها التحري والتثبت والاحتياط نعم هذا لا يبرر ا ل ز ي ا د ة على ما جاء في الشر بعض أ ه ل العلم أ ث ر عنهم أ ن ه م يزيدون في الوضوء على الثلاث بل على أ ر ب ع ة إ ل ى حد ا ل عشر مرات جاء في ت ر ج م ة ابن دقيق العيد ت ر ج م ة الحافظ العراقي أ ن ه م يزيدون ويقول المترجمون ان ذلك لا يخرجهم إ ل ى حيز الابتداع بل الحامل على ذلك الاحتياط لكن ه ل ا ل احتياط في مثل هذا ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم يقول الاحتياط إ ذ ا أ د ى إ ل ى ترك م أ م و ر أ و فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط يقول هذا لا ي د خ ل ه م إ ل ى حيز ا ل و س و س ة و ا ل ا ب ت د ا ء لا هذا احتياط وهو صحيح ان يكون الشخص أ ع م ى هل يبرر له العمى ع د م ا ل إ ب ص ا ر أ ن يغسل العضو أ ك ث ر من ثلاث مرات يقول أ ن ا ما أ ت ر ي بقي شيء بقي بوقعه بقي, بقى. أنا استوعبت العضو و استوعبت ف أ ن ا ب ح ت ا ل المبصر معروف الذي يرى العضو و أ ن ه استوعبه ا بالماء لكنه تفيف يقول أ ن ا بغسل إ ذ ا أ ج ز م ن ي اعممت العضو بالماء له ذلك وليس له ذلك الذي يقول أ ن ا لا أ د ر ي و أ ن ا ب غ س ل حتى أ ق ط ع اني غسلت العضو كاملا ً ي ع ن ي يقول احتمال فيه فقعه انا ما أ د ر ي عنه استوعبت وما استوعبت لكن هل تعتبر غاسله وهو شاك في استيعاب العضو هذا اللي نبهنا إ ل ى مثل هذا أ ن حضرت وضوء بعض الكبار ا ل كبير البصر ويزيد على المشروع ب ح ج ة أ ن ه اعمل ومع ذلكم إ ذ ا خشي الا يسبق ف قطعا سوف يسبق بالثلاث و إ ذ ا كان التردد بين الثلاث وما زاد عليها فليقتصر على الثلاث ولو افترضنا انه ما اتم غسله في ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة ثم عممه في ا ل ث ا ل ث ة ل أ ن ه إ ذ ا شك هل غسل العضو مرتين أ و ثلاث يجعله مرتين أ و ثلاث يجعلها ثلاث لماذا نعم ل أ ن ه إ ن كان في ا ل ح ق ي ق ة غسلها ثلاثا ثم أ ر ا د أ ن يزيد رابعا من باب قطع الشك خرج إ ل ى حيز البدعه لكن إ ن كان في ا ل ح ق ي ق ة غسلها اثنتين ولم يزد على ذلك وما زال في د ا ئ ر ة ا ل س ن ة هذا في ا ل ص ل ا ة إذا تتردد ركعتين ولا ثلاث يبني على مستيقظ لكن الوضوء ليش؟ لماذا نقول نفرق بين الوضوء والصلاه نعم هذا تتردد ه صلى ركعتين ولا ثلاث نعم نقول يبني على ا ل أ ق ل ل أ ن ه متيقن لماذا ل أ ن ا ل أ ق ل ليس بشرع لو تبين في ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه صف على ا ل أ ق ل لكن لو توضا مرتين وتشك مرتين اجعلها ثلاث ل أ ن ه لو فرض أ ن ه ا م ر ت ي ن ش ر ع ي ة النبي ص ل ا ل ل ل س ل م ت و ض ع مرتين مرتين لكن لو فرض انها في ا ل ح ق ي ق ة ثلاث و ز ت ر ا ب ع ة خرجت ا ل حيز البدعه فكونك تردد بين ب د ع ة و س ن ة إ ل ز م ا ل س ن ة ولو كانت أ ق ل هي ابن على ا ل أ ق ل لان أ ن ل ل م م س ت أ ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة لو نقص ر ك ع ة لكن ا ل و ض و لو نقص م ر ة ما بطل لا لا ا ل ص ل ا ة فيها نصوص ل أ ن ك لو نقصت من العدد بطلت صلاتك ا ل و ض و لو نقصت من ث ل ا ث ما بطل و س ن ة النبي عيسو توضا مرتين مرتين في كونك تردد بين ا ل س ن ة وبدعاء غير كونك ت ر د د بين ص ل ا ة صحيحه و ص ل ا ة ب ا ط ل ة فهم ت ا ل ق ص د ويبقى أ ن ه هذا الشك يبني عليه شك آ خ ر ثم بعد ذلك يخرج عن حيز ا ل س ن ة إ ل ى ا ل و س و س ة ل أ ن مثل هذا الاحتياط في القدر اللي, اللي, اللي دونه يجزئ لاسيما إ ذ ا تكرر مع ا ل إ ن س ا ن عليها ان يقطع لئلا يوسوس كل بدايات الموسوسين من هذا بدايات الموسوسين كلها بسبب ذ ا ن ع ا ماذا ت س أ ل تقول عليها قضاء من رمضان ت ص و م ست شوال قبل قضاء من بعده و لا تصوم ما عليها من واجب ثم تتنفر بما شاء هذا هو ا ل م ر ج ع و إ ن كان لا لا خلص خرج ل ص خ وقته خرج وقته يقول إ ذ ا احتاج العضو إ ل ى غسل أ ك ث ر وجود أ و س ا خ تحتاج إ ل ى ازالتها ا ل أ و ل ى أ ن يغسل هذه ا ل أ و س ا خ قبل شروعه بالوضوء لئلا يلتبس المشروع بغيره إيه؟ غسل عذو ا ل يده اليمنى قب... مهم... ل أجل إدخالها ل ا في ن أ ف ر غ على يده اليمنى مال ا ل إ ن ا ء فغسل يده اليمنى ثم لقبل الشروع في ا ل م ط ل و ب ما هو بغسل الوضوء هذا ما هو بغسل ا ل ز ر ا ع غسل الكف ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه يعني رش الماء في عينيه وهذا من احتياطه ولم ي ت ا ب ع عليه أ ح د ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين هذا الوضوء معروف هذا الوضوء الذي يتقدم على الغسل ثم اليسرى ثم قسل ر أ س ه يعني مسح ب ر أ س ه ثم اغتسل ولم يذكر غسل الرجلين ل أ ن ه جاءت ا ل س ن ة بتقديم غسل الرجلين مع الوضوء توضا وضوءه ل ل ص ل ا ة وجاء ت أ خ ي ر غسل الرجلين بعد الغسل والانتقال من المكان لاسيما إ ذ ا كان المكان فيه طين ما أ ش ب ه و أ ف ا ض عليه الماء و أ ف ا ض عليه الماء هذا تفسير لاغتسل ثم اغتسل و أ ف ا ض عليه الماء عطف تفسيري ثم قال وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن ع ا ئ ش ة سئلت عن غسل ا ل م ر أ ة من الجنابه فقالت لتحفن على ر أ س ه ا ثلاث حفنات من الماء ولتضغط ر أ س ه ا بيديها عن مالك أ ن ه بلغه في شرح الزرقان ي قال بلاغاته ص ح ي ح ة قال ا ل سفيان إ ذ ا قال مالك بلغني فهو إ س ن ا د قوي فهو إ س ن ا د قوي أ ن ع ا ئ ش ة سئلت عن غسل ا ل م ر أ ة من الجنابه فقال تحفن على ر أ س ه ا ثلاث حفنات والحفنه ا جمع حفنه مثل س ج د ة وسجدات و ا ل ح ف ن ة ملء اليدين من الماء ح ف ن ة والحثيه بمعنى واحد ولتضغس رأسها قال ابن أ ث ي ر الضغط م ع ا ل ج ة الشعر باليد عند الغسل ك أ ن ه ا تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الماء يعني تحركه تخلط بعضه ببعض لكي يدخل الماء إ ل ى أ ص و ل ه بيديها قال مالك ليداخله الماء وليصل إ ل ى ا ل ب ش ر ة ليصل إ ل ى ب ش ر ة ا ل ر أ س لكن هل يلزم نقض الشعر يقول للمالك اغتسال ا ل م ر أ ة من ا ل ح ي د ك ا ر ت س ا ل ه ا من ا ل ج ن ا ب ة فلا يلزمها نقض ا الشعر وقد أ ن ك ر ت ع ا ئ ش ة على عبد الله بن ع ا م ر أ م ر ه النساء أ ن ينقضن رؤوسهن عند الغسل وشددت النكير عليه في ذلك حتى قالت ف ل ي أ م ر ه ن بحرق ر ؤ و س ه وجاء ا ل أ م ر بنقض الشعر لكنه مصروف على سبيل الاستحباب وقد أ ن ك ر ت ع ا ئ ش ة على عبد الله بن ع م ر جاء النقض في حديث ل ع ا ئ ش ة وجاء عدمه في حديث ل أ م سلامه لذا يحمل بعضهم النقض على, على الشعر الكثيف وعدمه على الشعر الخفيف ل أ ن هذه ص غ ي ر ة س ن شعرها كثير وهذه ك ب ي ر ة شعرها خفيف فلا احتاج إ ل ى نقض لكن إ ن ك ا ر ع ا ئ ش ة على عبد الله بن ع م ر يدل على أ ن ه غير لازم نعم باب و ا ج ب ا ل غ س ل إ ذ ا التقى الختانان ع مالك عن ابن شهاب عن سيد ع بن م س ي ب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إ ذ ا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ع مالك عن ا ب ن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف أ ن ه قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا س ل م ة مثل الفروج يسمع ا ل د ي ك ت تصرخ فيصرخ معها إ ذ ا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أ ن أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي ا ت ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم في أ م ر إني لأعظم أن لأعظم أستقبلك به فقال ت م الرجل هو ما ا كنت س ئ ا فقال ا عنه عنه فسلني أمك يصيب أ ه ل ه ثم يكسل ولا ينزل فقالت إ ذ ا جاوز الختان الختان فقد وجب ا ل غ س ل فقال أ ب و موسى الاشعري لاسال لا عن هذا أ ح د ا بعدك أ ب د ا عن مالك ان يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن ع ع ب أ ع ن ابن عفان ان محمود بن لبيد الانصاري سال زيد بن ثابت عن الرجل يصيبها له ثم يكسر ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إ ن أ ب ي بن كعب كان لا يرى ا ل غ س ل فقال له زيد بن ثابت إ ن أ ب ي بن كعب نزع عن ذلك قبل أ ن يموت عن مالك عن نافع إن, ان عبد الله بن عمر كان يقول إ ذ ا جاوز الختان الختان فقد وجب الغصن س ل يقول رحمه الله رحمه الرجل وختان المرأة يقول حدثني ح ي ى عمالك ن عن بن شهاب بن سعيد بن مسيب أ ن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشه ة زوج النبي ا صلى ل ل عليه وسلم كانوا يقولون إ ذ ا مس الختان الختان فقد وجب الغسل يعني و إ ن لم يحصل إ ن ز ا ل إ ذ ا مس الختان موضع القطع من, الرجل من ذكر الرجل الختان يعني موضعه من ا ل أ ن ث ى فقد وجب الغسل و إ ن لم يحصل إ ن ز ا ل والمراد بالمس و ا ل ا ل ث ق ا ء ا ل م ج ا و ز ة ل ر و ا ي ة الترمذي بلفظ اذا جاوز و س ت أ ت ي هذه ا ل ر و ا ي ة فقالت إ ذ ا جاوز الختان الختان والمراد بذلك ا ل إ ل ا ج ليس المراد به حقيقه المس ل أ ن ه م يقولون لو حصل المس من غير إ ل ا ج نعم لا ي ز م ن ه القسر وهذا أ م ر مجمع عليه ف إ ذ ا حصل ا ل إ ل ا ج وجب ا الغسل حينئذ ولو لم يحصل إ ن ز ا ل ومثل هذا الخبر مع قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا جلس بين شعابها ا ل أ ر ب ع ثم جهدها فقد وجب الغسل يعني و إ ن لم ينزل فعل هذا هو ن ا س ق للحديث الصحيح الماء من الماء الماء من الماء يعني الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو ا ل إ ن ز ا ل ومفهومه أ ن ه لا غث لغير ب إ ن ز ا ل لكن قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا جلس بين ا ل ش ع ه ب ا ل أ ر ب ع ه ثم ج ل ز فقد وجب غ ي ل انزال م ل ل و إ م ح ص إنزال فحديث الماء من الماء منسوخ كما نص على ذلك ع ا م ة اهل ا م الجمهور نص على ذلك والترمذي ايضا نص على ذلك بسننه وجاء التصريح جاء أ ي ض ا التنصيص عليه أ ن أ ن الماء من الماء كان رخصه كان رخصه مفهومه انه نسخ بعد ذلك ونص على ذلك الترمذي وغيره والترمذي لما روى الحديث في جامعه بين أ ن ه منسوخ بين أ ن ه منسوخ وفي علل الجامع قال بينا علته في الكتاب فالترمذي سمى ا ل ن س ع ل ة ع ل ة ولا شك أ ن ه ع ل ة من حيث العمل لا من حيث الثبوت الحديث ثابت لكنه من حيث العمل به النسخ عله ثم قال وحدثني عن مالك عن ابي ا ل ن ظ ر سالم بن أ ب ي أ م ي ه مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغصن فقالت تلاطفه أ و تعاتبه هل تدري ما مثلك يا أ ب ا س ل م ة ك أ ن ه قال لا إ ن م ا أ د ر ي السبب نعم ثم أ ج ا ب ت مثلك مثل الفروج فروج على ز ي ن ة تنور فرق الدجاج مثلك مثل الفروج يسمع ديك جمع يسمع معها معها ما مستفق الفروج الدجاج الفروج يسمع ديك معها يسيح معها ولا يدري ما السبب إذا جاوز الختان الختان غسل فهل ديك ديك ذكر ديك إذا جاوز هذا جايس فيصرخ فقد تصرخ يدري وجب زينة يسيح يحسن عنبه أ ن يقال لكل مستفتي أ ن ت مثلك مثل كذا ها؟ يعني كون ا ل إ ن س ا ن لا يحتاج إ ل ى السؤال خلونا نتنزل إ ل ى هذا الحد انسان لا يحتاج إ ل ى هذا السؤال هل يجاب عن سؤاله إ ذ ا عرف منه أ ن ه يتعلم أ و يقال هذا السؤال لا يهمكم من حسن ا ل إ س ل ا م مرثركم ولا يعني هنا ق ض ي ة عين حصلت لطالب في الابتدائي في ا ل م ر ح ل ة ا ل ا ب ت د ا ئ ي عمر لا يجاوز العاشر س أ ل شيخ كبير من أ ه ل العلم لكن في أ و ل التعليم الكبار يدرسه حتى في الابتدائي فقال له يا شيخ ما حكم حلق شعر الصدر هذا فيه شعر وضربه جسده أريدها مثلها أريدها لما استدعوا الشيخ الصدي قال الشيخ كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة قال أنا أنا ما الظرب واقع أنا أريد مثلها. أنا أنا ما عمر عشر شعر ثم أحمد صدر أريد أريد أريد الظرب صنين يطلي بكى قصة فما يمنع أ ن ي أ ت ي الصغير ي س أ ل سؤال س ؤ ا ل الكبار لكن السبب في ذلك يقول ابن عبدالله رحمه الله ع ا ئ ش ة تعاتب أ ب ا س ل م ة بهذا الكلام ل أ ن ه قلد من لا علم له به والعلم عنده لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم فكان أ ب و س ل م ة لا يغتسل من التقاء الختانين لروايته, لروايته عن أ ب ي سعيد حديث الماء من الماء هذا سبب المعاتبه هذا ق و ه ويحتمل أ ن يكون هذا العتاب ل أ ن سؤاله كان قبل بلوغه وهذا قاله الباجي وهو ق ا ل ابن عبدالبر ه ذ احتمال قاله الباجئ ا و وجهه ما زال صغير لا يحتاج إ ل ى مثل هذا فعاتبته أ ن ت مثلك مثلك وهذا يحصل أن تسمعونه كثيرا من من بعض المفتيين يجي واحد ي س أ ل من حسن ا ل إ س ل ا م ا ل م ر ت ر ك م لا يعني يجاب م ث ل ه ا ولا شك أ ن إ ذ ا غلب على الظن أ ن السائل له مقصد أ و له هدف من سؤاله غير العمل وغير العلم يصرخ على ج و ع بل لو وجه بكلام يردعه عن مثل هذا كان من ا ل أ د ب المطلوب لكن إ ذ ا خفي ا ل أ م ر على المفتي يجيب هذا ا ل أ ص ل فضلا عن كونه يعرف أ ن هذا يريد أ ن يتعلم أ و ل و ح ا ج ة إ ل ى هذا السؤال جمع بعضهم بقوله الماء من الماء ب أ ن ه إ ذ ا حصل في المنام أ ن ه لا غسل إ ل ا من الانسان نعم إ ذ ا هي ر أ ت الماء كما س ي أ ت ي هل على م ر أ ه من غسل إ ذ ا يحتل مثقال نعم إ ذ ا ر أ ت الماء فلا غسل إ ل ا من الماء هذا قال به جم من هذا يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب أ ن أ ب ا موسى عبد الله بن قيس ا ل أ ش ع ر ي أ ت ى ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق يعني صعب علي اختلاف أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم في أ م ر إ ن ي لاعظم لا أ ن أ س ت ق ب ل ك به يعني ا ل م و ا ج ه ة في مثل هذه ا ل أ س ئ ل ة ص ع ب ة لا سيما من رجل ل ا م ر أ ة أ و العكس مع ا ل أ س ف نسمع بعض ا ل أ س ئ ل ة فيها من التصريح ما لا يصرح به الرجال مع الرجال يعني من بعض النساء نعم الحياء في العينين إ ذ ا كان السؤال في الهاتف س ي أ خ ذ و ن راحتهم ش و ي لكن يبقى أ ن الحياء له نصيب ه من الايمان إ ي م ن ا ل ح ا ن ل إ ي م ا ش ع ب ة من, من شعب ا ل إ ي م ا ن ف إ ذ ا أ م ك ن ت ا ل ت ك ن ي ة فلا داعي للتصريح يعني ي أ ت ي أ ح ي ا ن ا أ س ئ ل ة و ك ث ي ر ة ما هي ق ل ي ل ة لا يحتمل سماعه لا يحتمل س م ا ع الرجل مع ا تكرر ما يرد عليه من هذه ا ل أ س ئ ل ة أ ح ي ا ن ا ا لا ل يستطيع أ ن يقول ج و ا ب وهذا يقول إ ن ي لاعظم لا أ أ ن استقبلك به نعم هي أ م المؤمنين على كل حال وهي م أ م و ر ة بالحجاب والسؤال م وراء ح ج ا ب ولا يشكل ي س أ ل و ن يقفون عند الباب ويسالون نعم عند ا ل ح ا ج ة عند ا ل ح ا ج ة إ ذ ا دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى ذلك لا بد منه لكن ما هناك حاجه م س أ ل ة لها لفظا كلاهما يدل على هذه ا ل ق ض ي ة واحد صريح جدا يعني شيء يستحيا من النطق به و ا ل آ خ ر يقوم مخاطئ يعني من ا ل أ د ب نعم أ ن يكنع عن ا ل ا ف ا ظ ا ل م س ت ش ف ه هذا معروف ا ل ش ر و أ ن لا ينسب ا ل إ ن س ا ن لنفسه ش ي ء ق ب ي ح نعم لكن إ ذ ا دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى ذلك نعم ما، لا مانع يعني عندنا في ق ص ة أ ب ي طالب قال هو على مله عبد المطلب الراوي ما يمكن يقول أ ن ا على مله عبد المطلب يسوق الكلام بلفظ لكن الرواد كلهم في ق ص ة ماعز كلهم قالوا إ ن ي ز ن ي ت ن للحاجه د ا ع ي ة للتصريح ف إ ذ ا قامت ا ل ح ا ج ة ولا يوجد لفظ يقوم مقام هذا اللفظ المستبشع الحمد لله شفاء العيس سؤال فقالت ما هو ل أ ن ا ل ح ي ا ة الشرعي لا يمنع من مثل هذا عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ما كنت سائلا عنه أ م ك فسالني عنه وفي صحيح مسلم ف إ ن م ا أ ن ا أ م ك ولا شك أ ن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين فقال أ ب و موسى الرجل يصيب أ ه ل ه يعني يجامع زوجته ثم يكسل يفتر ولا ينزل فقالت إ ذ ا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل يقول ابن عبد البر هذا وان لم ترفعه ع ا ئ ش ة إ ل ى النبي عليه الصلاه والسلام ظاهر لم ترفعه في الصيغه ظاهرا إ ل ا أ ن له حكم الرفض بالمعنى ل أ ن ه من المحال أ ن ترى ع ا ئ ش ة أ ن قولها ح ج ة على ا ل ص ح ا ب ة المختلفين ل أ ن ه شق عليه اختلاف أ ص ح ا ب النبي عليه الصلاه والسلام فكيف تفصل بين خلاف ا ل ص ح ا ب ة ب ر أ ي ه ا يقول له حكم الرفع ل أ ن ه من المحال أ ن ترى ع ا ئ ش ة أ ن ر أ ي ه ا وقولها ح ج ة على ا ل ص ح ا ب ة المختلفين وورد عنها مثل هذا مرفوع عند أ ح م د والترمذي وغيرهم لا, لا يمكن أ ن لا يوجد عندها نص وقد عاشت مع النبي عليه الصلاه والسلام وحصل معها ومعه غسل من اجتماع وانفراد ما يمكن لا يمكن أ ن نتصور أ ن ع ا ئ ش ة ليس عندها شيء في الغسل لا فيما يخفى لا في ا ل م ع ا ش ر فيما يخفى يعني ترجح قول ع ا ئ ش ة ولا قول أ ب ي بكر في المغازل مثلا فيما يخفى ترجح قول ع ا ئ ش ة فيما يظهر فيما يخص الرجال يرجح قول الرجال فقال أ ب و موسى لا س أ ل عن هذا أ ح د ا بعدك أ ب د ا ولا شك انها أ ع ر ف ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عبد الله بن كعب ح مولى ي ي المدني ر م عثمان بن حفان أ ن محمود بن العبيد الانصاري صحابي صغير س أ ل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أ ه ل ه ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد اغتسل فقال له محمود ان ابي بن كعب نزع عن ذلك يعني رجع قبل أ ن يموت هذا ف ي دليل على أ ن ا ل ن ا س قد يخفى على بعض ا ل ص ح ا ب ة فيعملون بالمنسوخ ثم إ ذ ا بلغهم الناسخ رجعوا اليه وعلى هذا يحمل ما جاء في آ ي ة ا ل ر ض ا ح عشر رضاعات كنا فيما يوتلى من ا ل ق ر آ ن فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يوتلى يعني يتلوهن من خفي عليه نسخ ا ل ل ف فيدل على أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة قد اخفى عليهم الناسخ فيعملون بالمنسوخ وقد أ ح س ن من انتهى إ ل ى ما سمع وفي رجوعه دليل على أ ن ه صح عنده أ ن ه منسوخ ولولا ذلك لما رجع وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يقول إ ذ اذا جاوز الختان فقد وجب الختان الختان الغسل فقد إ جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ة من ا ل ص ح ا ب ة وذكر الشافعي أ ن كلام العرب يقتضي أ ن ا ل ج ن ا ب ة تطلق ح ق ي ق ة على الجماع ما يلزم أ ن يكون هناك إ ن ز ا ل و إ ن لم ينزل ف إ ن كل من خوطب ب أ ن فلانا اجنب من فلانه عقل أ ن ه أ ص ا ب ه ا و إ ن لم ينزل يعني أ ن ا ل إ ن ز ا ل ليس من مسمى الجماع يعني الجماع هو مجرد ا ل إ ل ا ج وليس من مسماه ا ل إ ن ز ا ل اذا أ و ل ج ولو لا منزل يجب عليه الغسل وجمع عليه جميع ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على الجماع يجب فيه الحد يجب فيه الجلد يجب فيه, فيه الرجم كل هذا إ ذ ا حصل العلاج نعم وين السابق نعم ثم غسل برد ثم غسل وجهه ثم غسل ر أ س ه ثم اغتسل مقتضى هذا أ ن غسل ر أ س ه للوضوء نعم يعني ه له غسل ولا ماس ل أ ن قوله ثم اغتسل غير غسل ر أ س ه او نقول انه اقتصر على بعض الوضوء ثم أ ف ا ض الماء على ر أ س ه وغسله ثم اغتسل في ثائر بدن يعني باقيه ما بدليل أ ن ه لم يغسل رجليه دل على أ ن ه لم يمسح ما دام ب يغسل ر أ س ه نعم يحصل ل غ س ل لا داعي لمسحه ل أ ن ه لم يغسل رجليه ايضا فاقتصر على بعض ا ل و ض و التثليث ذكرنا النووي نقل الاتفاق إ ل ا ما يروح عن المواردين اتفاق على انه مستحب نعم على كل حال يفيض على ر أ س ي ثلاثا يرسل شقه ب ليما ثلاثا ليس ركزا ث ل ا ث يستحب عند ع ا م ة العلم نعم ط ا ب وضوء الجنب و إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينام و يطعم قبل أ ن يغتسل عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أ ن ه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه يصيبه ج ن ا ب ة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ واغسل ذكرك ثم نم عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ن ما كانت تقول اذا اصاب احدكم المراه ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ي ن م حتى ي ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة ع مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان إ ذ ا أ ر ا د ان ينام او يطعم وهو جنب و غسل وجهه ويديه إ ل ى المرفقين ومسح براسه ثم طعمه ا نام يقول ينام يطعم يرتسل يطعم يعني قبل يطلق وضوء المؤلف الله تعالى الجنوب باب إذا رحمه أراد الطعام والطعام أن يساب يأكل حتى الماء هو في التنزيل ومن لم يطعمه ف إ ن ه مني ف أ ط ل ق الطعام على شرب الماء ف إ ن ه مني وفي زمزم انها طعام طعم والطعم هو الطعام حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار هكذا رواه مالك في الموطا باتفاق رواته كلهم يقولون عن مالك عن عبد الله بن دينار و رواه مالك خارج الموطا عن نافع بدل عبد الله بن دينار قال ابن عبد البر الحديث لمالك عنهما جميعا لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غريب هكذا قال ابن عبد البر لكن الحافظ بن حجر قال رواه عن نافع خ م س ة أ و س ت ة فلا غ ر ا ب ة على كل حال هو ثابت من طريق نافع كما انه ثابت من طريق عبد الله بن دينار عن عبدالله عمر عمر بن أنه قال ذكر مغض فالحديث من مسند من, ابن عمر, من مسند ابن عمر وفي بعض الروايات عن عبد الله بن عمر عن عمر ومقتضاه أ ن ه من مسند عمر أ ن ه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه يصيبه ج ن ا ب ة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا م ر د الوضوء الشرعي واغسل ذكرك ل أ ن ه ا ل أ ص ل توضا و غ س ل ذكرك ا ل و ا و هذه تفيد ترتيب ولا ما تفيد نعم ل أ ن غسل الذكر قبل الوضوء إ ل ا إ ذ ا قلنا أ ن ه وضوء لغوي يعني تنظف ثم نم والجمهور على أ ن هذا ا ل أ م ر بالوضوء للاستحباب وذهب أ ه ل الظاهر إ ل ى إ ي ج ا ب ه وهو شذوذ جماهير اهل العلم على أ ن ه للاستحباب والاصل أ ص ل في ل الوجوب ل أ أ م ر ا في ا ل أ م ر ا ل و ج و ب لكن لم يقل بالوجوب إ ل ا أ ه ل الظاهر حكم أ ه ل العلم على قولهم بالشذوذ ومعروف الاعتداد بقول أ ه ل الظاهر ا ل أ ك ث ر على أ ن ه لا يعتد بقولهم كما صرح بذلك ج م من اهل العلم ي ق و ل نووي ولا يعتد بقول داود ل أ ن ه لا يرى القياس الذي هو أ ح د أ ر ك ا ن ا ل ا ف ت ه ا د بينما آ خ ر و ن يرون أ ن ه م من أ ه ل العلم ولهم ع ن ا ي ة بالنصوص فينبغي أ ن ي ع ت د ب ق و ل ه ف الصارف لهذا ا ل أ م ر من الوجوب إ ل ى الاستحباب ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجوب ما الصارف ولا يمسماعا لكن هذا ضعيف ضعيف نعم ما هو بغسل ا ل آ ن ب ينام و بي... لا يمسماعا هذا في اكل ا م نعم ادركه الفجر لكن هل معنى هذا أ ن ه نام أ و أ ك ل غير لازم لجنبه ثم نم ا ط يعني ب ي ا ل أ م ر بالنوم ليس بواجب و إ ذ ن ا ل أ م ر بالوضوء ليس بواجب ه ذ ه س م و ن ت ل ا ل ه الاقتران دلاله الاقتران ض ع ي ف ة ولا ق و ي ة ض ع ي ف ة هم يقولون ينظرون ق و و ل ي ن إ ل ى المعنى و ا ل ع ل ة يقول هذا الوضوء هل يرفع حدا الوضوء ا ل م أ م و ر به يرفع حدا لا يرفع حدا نعم هو يخفى هو يخفى أ ي ض ا رفع الحدث متى يطلب نعم عند اداء عند أ د ا ء ما لا تصلح الا به فهم الجمهور نظروا إ ل ى ا ل م س أ ل ة من حيث المعنى و إ ل ا ف ا ل أ م ر ظاهر في ا ل و ج و ه وحدثني عن مالك、نعم. لكن ورد في بعض ا ل أ ل ف ا ظ ما يخفف اي شيء توفي كان لا يمس س ماء ينام من غير أ ن يمس س ماء اي توضا اي شيء كما في بعض ا ل أ ل ف ا ظ م ق ص و د ان ا ل م س أ ل ة خ ف ي ف ة يعني ماهنا وحدثني يصرفون ب أ ق ل من هذا وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النسل الله عليه وسلم أ ن ه ا كانت تقول إ ذ ا أ ص ا ب أ ح د ك م ا ل م ر أ ة ثم أ ر ا د أ ن ينام قبل أ ن يغتسل فلا ينام حتى يتوضا وضوءه ل ل ص ل ا ة هذا يبين أ ن المراد بالوضوء في الحديث السابق الوضوء الشرعي يتوضا وضوءه ل ل ص ل ا ة توضا وضوءه ل ل ص ل ا ة ثم احدث نقول أ ع د الوضوء إ ذ ا ما ف ا ئ د ة هذا ا ل و ض و لكن ا ل آ ن خف بالوضوء وانتقض هذا الوضوء صار وجوده ذا عدم نعم هذا معروف الوضوء ي خ ف لكن قلنا الوضوء رفع لبعض الحدث انتقض هذا الوضوء احدث قال مالك لا يبطل هذا الوضوء أو لا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا بشيء إ ل ا ب م ع ا و د ة الجماع يعني ما يؤمر بالوضوء م ر ة ث ا ن ي ة إ ذ ا أ ح د ث إ ل ا إ ذ ا عاود الجماع يقول حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينام أ و يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه المنفقين ومسح ب ر أ س ه ثم طعم او نام نعم عليه ما غسل عليه غسل رجليه بقي ا ل ل ر ج يقول ن ي ابن عبد البر أ ت ب ع ما تقدم بفعل عمر بفعل ابن عمر انه كان لا يغسل رجليه إ ع ل ا م ا ب أ ن هذا الوضوء ليس بواجب نعم ويقول اتبع ما تقدم بفعل ابن عمر انه كان لا يغسل رجليه إ ع ل ا م ا ب أ ن هذا الوضوء ليس بواجب ولم يعجب مالكا فعل ابن عمر وقال بعضهم أ ن ابن عمر كان يضره غسل رجليه لعله كانت بهما ل ع ل ة كانت بهما والله أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على عبده و ر س و ل نبينا محمد وعلى آ ل ه و ص ح ه